الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إدنا الصلاة المستقيم خير الوضوء عليهم والصالحين إن سناه في ليلة القضى لينة طبر قيوم من أذن شم تنزل ملاكك في هذه إثنين بإثنين